اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة؟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 وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنْ لهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة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 فإذان في خف الصور، فإذاان في خف الصور نفخت واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتة واحدة، فيوم إذ Kuatil wak'ah, wushakat al-sama'u, fahiyah yooma idhu wahiyah, wal Wajahil arsh Rabbik, fukum yooma idin thamania, yooma idin tugarzun, yooma idin tugarzun, la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 في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ يَا لَيْتَ هَا كَانَتِ الْقَاضِيَهِ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهِ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ في سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَسْلُقُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا سَيُمِّي بِمَا تَبْصِرُونَ وَمَا لَا تَبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لا اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين وان ini adalah teringat untuk orang-orang saleh, dan kami tidak tahu siapa di antara kamu yang 119. فسبح باسم ربك العظيم